وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وذلك لتتجلى ربوبيته سبحانه وقهره وتصريفه وملكه وتذبيره على عباده وبالتالي يتقلب العباد في مقامات من الإحسان والصبر واليقين والشكر والتعبد لله جل جلاله في علاه وان النفوس تضيق لانها لا تعرف ولا تعلم ولا تدرك كنه اسرار التصريف والتدبير والقضاء والقدر الذي يجريه الله على عباده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون انه قل منا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 لمن فقد والدا او فقد عزيزا او حلت به مشكلة او نزلت به قربة سميتها الفرج بعد الشدة ان مع العسر يسرا وان من قواعد اهل الايمان في التعامل مع الحياة التي خلق الله فيها الانسان مكابدا لقد خلقنا الانسان في كبد في عناء مستمر وصراع دائم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 وأنها مكدرة وأنك في صراع دام ومعترك حام منذ أن خرج باكيا من ربيع رحم أمك تتعلم المشي على الأرض بمعانات تنبت الأسلام بمعانات تفطم من ثدي أمك بمعانات تضرب في الطرقات بمعانات تتعلم بمعانات تقاسي مرارات يتسلط عليك عباد تمتعي الامتحانات تجلس جلسات طويلة تتوظف وهناك من هو اعلاميك منك يذلك ويقهرك والحياة هكذا تمضي بك تنخر عبابها في أمواج متلاطمه من الابتلاءات وإن لم توطن نفسك على البلاء يعتبر أنك تعيش خارج الحياة تعيش حياة مثالية تعيش تفكيرا خياليا والمؤمنون يعيشون الواقع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 وتحل به النقم عليه ان يتسلى بالاجر وان يستحضر المعاد والسواف وان يعلم ان هذا من باب الاجور والله عز وجل انزل بالعباد المصائب ليهذبهم لا ليعذبهم المصائب للتهذيب وليست للتعذيب انما يرفع درجات بعض الناس فيصيروا أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يرفع الله درجات يرفع الله درجاتهم في الجنان وفي عالي الخلق وذلك بما صبروا ولذلك يقول تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إنما يوفى الصابرون أجرهم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 كلما اشتد عليه البلاء وكلما رق دينه كلما خفف عنه كما قال صلى الله عليه وسلم فلا بد من التسلي بالاجر ومعرفه ما اودع الله في هذا من الكفارات ورفعة الدرجات ثالثا ان من وقعت عليه مصيبه ونزلت به والمت به مشكله اول شيء عليه ان ينادي الكريم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 وناداني بجنبه وقال إني أرى نفسي أني أقتل اليوم مظلوما أول شيء فعله حل ديني لي كذا من الأرض وكذا من, من الأرض وكانت له أراضي كثيرة قال بيعها واخد عني ديني فإذا قصر المال فاذهب إلى مولاي قال فسكت برهة ثم قلت له من مولاك يا ابي قال الله جل جلاله قال عبد الله بن الزبير فبعت الاراضي وجعلت اسدد الدين وكلما اعثرت قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير قال فييسر الله لي من السبل ما اقضي به ديني الجا الى الله وجرب اللجوء اليه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 يأخبر عن أنبيائه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وَأَهْلَهُ من الكرب العظيم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أَبْوَابَ السماء بماء منهمد وفجرنا الْأَرْضَ عيونا فالتقى الماء على أَمْرٍ قد قدر وحملناه على ذات تجري جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر إذا أعيتك المسائل وكثرت عليك الهموم وتكاثرت عليك السهام واختلطت عليك المسائل فعندما يحل الظلام وعندما ينزل الليل ويرخي ستوره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 إلا وهي تردد بيت شعري تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني قالت ما مر يوم إلا ورددت البيت قالت عائشة فأجلستها مرة قلت لها ما يوم الوشاح وما هي تعاجيب ربك قالت كنت في حي من احياء العرب وقد أسلمت وعندهم عرس.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 ثم لحقت بالمدينة مؤمنة برسول الله ويوم الوشاح من تعاتب ربنا على إنه من ملة الكفر أنجاني إن الذي أنجى يونس من بطن الحوت ورد يوسف إلى يعقوب وأخرج يوسف من بطن من جب من الجب ومن السجن وإن الذي نصر وإن الذي نصر نوح وإن الذي انزل الشفاء على ايوب وسبحان الله فرج الله قريب واذا جاء الفرج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لو ربنا دالي جيب الفرج ما بتقطع شارع الظلط تجيب دواء ت... ولا يمشي جيب من دكتور من تحت الواطة من... ولا مواطة تانية اهل الواطة تحته اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فسرب فطهر الله جوفه واغتسل فطهر الله ظاهره حتى لما عادت إليه مرأة أنكرته وأرادت أن تحتجب منه فأخبرها أنه ايوب نعم العبد إنه أواب لماذا سرعان ما يفقد العبد الثقة في ربه عند حلول المصائب إن الفرج قريب إن الفرج قريب قصة أوردها الإمام التنوخي في كتابه القيم الفرج بعد الشده فعلا الفرج بعد الشدة تضيق عليك السبل تغلق أمامك الأبواب تتضجر تئن وتبكي تشكو وتتألم ولكن فرج الله قريب ولكن رحمه الله دانيه ولذلك حكى هذه القصة العجيبة القصة أن رجلا لدغته حيه فذهب بصره وأخرص لسانه وشلت أركانه بيقى زول مره مرة واحدة لكن سبحان الله أبقى الله له أذنه لا بشوف ميقى ما بشوف عما وميقى ما أهله ظنوه ايضا أنه اصم زول فجاه اتكسح وبيجي لا يشوف ولا يتكلم معناه اكيد ما بيسمع وجعله هو وقد وقد في البيت وزوجته تباشره وذات مره دخلت عليهم جاره فسالت زوجته قالت كيف فلان قالت الزوجه لا حي فيرجى ولا ميت فيسلى يعني لا مات وقال له بركة فيكم ارتحنا ولا حيا في فايدة وهو سمع هذا الكلام قال وكنت أطلب الماء واعطش ولكنهم لا يؤتونني الماء إلا إذا أرادوهم ولا أقوى لا يستطيع أن يؤشر ولا يستطيع يتكلم قال ولكني أسمع أصواتهم في الغرفة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 وانقطعت امامه السبل بل لا يوجد امامه سبيل من الذي يسمعه ولكنه على هذه الحاله اذا نادى ربه سمعه واذا اشتكى الى مولاه اجابه وليس غير الله يجيب في هذه اللحظه لا ولد قريب ولا رحم عزيز قال فقلت يا من يجيب المضطر اذا دعاه اكشف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 لا تعرف الصواب من الخطأ يا من تكاثرت عليك سهام البشر وألسنتهم الحداد يا كل متضجر متالم يا كل شاكل ومظلوم الفرج قريب الفرج بعد الشدة وإن القاعدة الرابعة ألا تضجر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 وهذا من قواعد أهل الإيمان عند نزول البلاء القاعدة السادسة أحسن فإن رحمة الله قريب من المحسنين عندما ينزل البلاء وتحل مصيبة بك أحسن يحسن الله إليك لأنك عند الشدة تحتاج إلى من يفرج عنك ولا يكون ذلك إلا الله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 مبتلين يتمنون لو أنهم قرضوا في الدنيا بالمقارض يتمنى الواحد في الدنيا يا ليته قرد بالمقارض من كثرة ما يرى من عظم أجر الله على أهل البلاء ولذلك أكرد وأقول الفرج خريب في كل مشكلة وفي كل هم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 واستقرضه من السوق كذا قال بلال وبينما انا في عملي او انا على الاذان اريد ان اذين جاءه مشرك قال ومعه عصبه من التجار قال يا بلال فاسمعني كلاما غليظا حتى قال يا حبشي ويا كذا واساءه قال اين اموالي ثم قال له لو لم توفي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 فأتيت وأخبرته بالذي حدث وقلت له يا رسول الله إني أريد أن آبق يهرب يعني قال له أنت معيني الطريق القرديون رسول ما عنده أي حاجة وأنا معيني حاجة وزولتها بالسكني وإني أريد أن آبق آبق يعني يهرب وأن أذهب إلى حي بني فلان كلهم مسلمون وأن أحتمي عندهم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 إذا أتاني رجل يجري يقول أين بلال يدعوك رسول الله إليه قال فلما جئته وجدت أربعة اقطاب أربعة إبل وكل إبل مليئة محملة قال يا بلال فرج الله عليك وقضى الله عنك ما تستغربت أشهد والله ما بعيد والله مرات تجيك الفرج من حيث لا تحتسب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 وحمل عن رسله وحكى عن نفسه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله قليلا ما تذكرون قال التنوخ في الفرج بعد الشدة مرضا مرض مرض ولد من أولاد التجار وأتوا له بالأطباء من الصين أبو مقتدر جاب له أنت كاثر مش وداه مش وداو الصين جاب له أنت من الصين فايسوا علاجه وبينما طبيب يعالجه إذا به يرى على الحائط عقربا في الفرج بعد الشدة الله كان ذلك يفرج عليك ما تغلبه أنت بس جاء له هم فرج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 وكان المريض لا يتكلم ولأول مرة يفتح عينه ويزداد نشاطا ويطلب طعاما العياب يكون مغمض زمن مما يفتح وقال له دوني أكل بيقى كويس قال له دوني أكل جابوا له أكل أكل وجابوا له شبه شريد وعصائر وقام على حينه شافع وبيقى يلعب قال يلعب كمان احتار الناس نظروا إلى الطبيب الدين مبرر ينظرون إليه نظره استغراب فقال لهم جاءه الفرج من السماء لو اني قلت لكم أن دواءه في لدغه عقرب أكنتم تفعلون؟ قالوا لو قتلت لكم رشتة قلت لكم وتمشي تكوس العقارب وتجيبوا قلت أن بتسوى؟ ما بتقول الدكتور جنة؟ ما بيقوله الدكتور جنة؟ سبحان الله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 أبائكم وأبنائكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا واحد الجو جناه مات تألم ألم شديد صحيح عندك حج تألم لكن أنت ما تعرف أمك كان إقبر مجرم كبير وكان نجمك نجم يكرش حياة عدي الأعياد كذا أبائكم وأبنائكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا ولذلك دائما أي حاجة تيجي قول خير اي حاجه من ربنا خير وبذلك تصير المحن منحا وعندي قصه ولكني سوف احكي القصه بعد الصلاه اسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان يفرج عنا وان يرفع البلاء عن امتنا اللهم عافنا في من عافيت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 اللهم عافنا في أبداننا وأمننا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم, اللهم, فك اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين وحل الدين عن المدينين واقضي الدين عن المدينين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين أجب دعاء المستغيثين واسمع النداء واصمع يا ربنا نداء الداعين